وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لهم الخس مآوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يُرجِّلَنَ في النَّهَارِ وَيُرْجِّلَنَّهَا رَفِي الْلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْ وأنفقوا وانفقوا مما جعلكم مستقلين في نفيس فالذين آمنوا منكم وانفقوا وانفقوا لكم أجر كبير لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إنكم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور بكم لرؤوف الرحيم وما لكم ألا تنفق في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من فقى من قبل الفتح وقاتل أولئك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 فيضاعفه له وله أجر وله أجر كريم. ماذا الذي قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسألون ربهم يسألون ربهم بين أيديهم وبأيمالهم اشرقكم اليوم جنات اشرقكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا نقتبس من نوركم في لرجو راءكم فانتمس نورا فضرب بينهم بسور له بعد باطن وافي الرحم وظاهره من قبلي العذاب ينادونهم أنا منكم معكم ينادونهم أنا منكم معكم قاربنا ولكنكم فتتم أنفسكم ولكنكم فتتم أنفسكم وتربصتم مرتبتم وارتبتتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله راقم بالله الغنور فاليوم لا يؤخذ منكم فديا فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ما واكمنا هي مولاكم هي مولاكم وبأس المصير ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأذن الذين آمنوا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 طَانَعَنَيْنِ الْمَلَأُ فَقَصَتْ خُنُومُهُمْ فَقَصَتْ خُنُومُهُمْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَنَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قنطا حسنا يضاعف لهم ولهم أجرا كريما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 أم أن مال الحياة الدنيا نعيبه له وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الزراعة كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهجف تراه مصرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان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 إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل فخور الذين يبخنون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله, فإن الله هو العليل الحميد لقد أرسلنا ورسلنا بالبجنات وأنزلنا وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس. وَلْيَعْنَمِ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُلَهُ بِالرَّيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِن النُّبُوَّةِ والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم واتينا بالإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفع رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون بِهِ ويعفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفارُ الرَّحِيمِ لَئِنَّ لَيَعْلَمُ لَئِنَّ لَيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقَادُرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَن الفضل بيد الله وان ان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله ذو فضل العظيم